بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس ك س ا ب ه م وهم في غ ف ل ة موعظون ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم م ح د ث إ ل ا استمعوا وهم يلعبون لا يتل قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر ا ف ت أ ت و ن السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء و ا ل أ ر ض وهو السميع العليم بل قالوا ض غ ا ث أ ع ذ ا م ا بل ا ض غ ا ب ا و ش ا ع ر ف ل ي أ ت ن ا ف ل ي أ ت ن ا ب آ ي ة كما ارسل ا ا ل أ و ل ما امنت قبلهم من ق ر ي ة أ ه ل ت ن ا ه ا أ فهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي إ ل ي ه م فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام ثم صدقناهم ا ل ولقد ع د فأنجيناهم ن المسرفين ا ل انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم خطرنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قرما ناصرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا فيه ومساكنكم تسألون لعلكم قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين فما ذ ا ل ك تلك دعواهم حتى جعلناهم قصيدا صابرين وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض ا م لو أ ر د ن ا أ ن نتخذ له و ن ت خ ذ ن ا ه من لنا د إ ن كنا فعلين ا بل ن ق ذ بالحق ب عن الباطل فيبلغه ف ل ذ ا هو ذ ا ه ولكم الغير مما تصفون وله من في السماوات و ا ل أ ر ض ومن ع ن ذ ه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسنون يسبحون الليل والنهار وما ي ك ر و ن أ م اتخذوا آ ل ة من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو كان فيهما ا ل ه ة إ ل ا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا ي س أ ل عما يفعل وهم يسالون أ م اتخذوا من دوني ا ل ه ة قل اتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أ ك اتوا بما يعلمون الحق فهم معجبون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا ن ُ و ِ ي اليه انه ذ ا قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه م بالقوم وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إ ل ا لمن اغتبى وظلم خشيته موسوعه ش م النابلسي إليهم ك ن ج د م ك ذ ل ك نجد ا ل ظ ا ل م ي ن أ و ل م يرى ا ل ن ا س و ا م ي ه السماوات و ا ل أ ر ض كانتا وفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء خ ي ر افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواجها تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا َ السماء َََّ ت َ ق ف ط ا محفوظا َُْ وهم َ عن َْ آ ي َ ا ت ِ ه َ ا م ُْ ر ِ ض و ن َ وهو ََُ الذي َِّ خلق الليل َْْ والنهار َ والشمس َْ والقمر ََََ كل ٌُّ في ِ فلك ََ يسبحون َََُْ وما ََ جعلنا َََْ لبشر ٍََِ ف ا ذ م ك الفرد افان مت فهم ا ل خالدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونملوكم بالشلل و ا ل ق ي ف ت ن ا والينا ترجعون و َ إ ِ ذ َ ا ر َ أ َ ك َ الذين ََِّ كفروا ََُ ي َ ت َ ش د ُ و ن َ ك َ إ ِ ل َّ ا ع ُ و ا أ اهذا الذي َِّ يذكر َُُْ آ ل ِ ي َ ت َ ك ُ م ْ وهم َ بذكر ِ الرحمن ََِّْ م ُ كافرون ََُِ خلق َُِ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن من عدن س أ ر ي ك م آ ي ا ت ي فلا تستعجلون ويقولون م ت ى ه ذ ا ا ل وعد إ ن كنتم صادقين لو يعلم الذين ك ب ر و ا حين لا ي ك ف و ن فلتاتي بغته فترهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاقب الذين ن سجدوا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من ي َ ك ذ ُ ك م بالليل َّْ والنهار ََ من ا ل ر َْ م ن بل َْ هم ُْ عن ذكر ِْ ر َ ب ِّ م معرضون َِ أ َ م ْ لهم َُْ ا ي َ ة ٌ تمنعهم َْ ل ْ من ِْ دوننا َُِ لا َ ي َ ش ْ ت َ ط ي ع و ن َ نصرهم َْ بل متعنا هؤلاء واباءه م حتى يطال عليهم العنصر ر نسخه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع ا ل م و ا د ي ن ا ل ق ص ة ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا و إ ن كان مثقال حبه من خ ر ز ل أ ت ي ن ا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وجاؤون الفرقان و د ي ا ء ه وذكرا للمتقين الذين يغترون ربهم بالغيب وهم من الساعه مسبقون أ أ ن ت م و ن و ل ق د آتينا ع ه النابلسي و ل أ ب ع ل و ق و م م ا ا ل ت م ا ي ل ا ل ت ت ي أ ن م لا ع ي ه إذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاشفون قالوا وجدنا اباءنا من الشاهدين وتالله لاكيدن اصنامكم تبدى انت واللوم مدبرين فجعلهم تتبعون لا لا كبيرا قالوا من فعل هذا ب آ ي ا ت ن ا إ ن ه ع من الظالمين قالوا سلمنا فتن يذكره ق ا ل له إ ب ر ا ه ي م قالوا ف ب ن ا قالوا أ ن ت فعلت هذا باليتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينصفون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون م ن ك ا و ا على رؤوسهم قد ع ل م ت م ا ل ا I'm not n to do t وانهم كانوا قومه فاسقين و أ د خ ل ن ا ه في رحمتنا إ ن ه من الصالحين ولنقذف ا نادى من قبل ف ا س ت ج ر ن ا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم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 ش ا لحكمه شاهدين ف ف ه م ن ا سليمان وكنا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع ب ا و د الجبال ي س ب ح ن ا و ا ل ط ي د وكنا فعليا وولا النار فاقتلبوا جل لكم لتحصنكم من باسكم فانتم ل شاكرون و ل س ل ي ن ا ء الريح العاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم ومن الشياطين من يغفر له ويعملون عملا وكنا لهم حافظين وان يوبئ إ نادى ربه اني مجت يضر وانت أ ر خ ا ء الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أ ه ل ه ومثلهم م ا ل ه م ر ح م ة من عندنا وذكرى العابدين و إ س م ا ع ي ل و إ ب ر ي س و ذ ل ك ت ب كل من الصابرين و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا إنهم من الصالحين وذل النون إذ ل ا بلغ بل فظن اننا نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أ ن لا اله الا, إلا, إلا انت سبحانك إن فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكر الله اذ نادى ربه ربي لا تجرني فرده وانت خير الوارثين فاستجبنا له و و ر ب ن ا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ووهبا وكانوا لنا خاشعين و ا ل ذ ي أ ح ص ل ت ترجاها فنبضنا بينا من روحنا و ج ع ل ن ا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 حتى إ ذ ا فتحت يادود ومغدود وهم من كل قدم ي ن ز ل و ن واقترب الوعد الحق ف إ ذ ا هي ش ا خ ص ة ا ب ط ا ر الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله ق د كنا في غ ف ل ة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما ك ا ن هؤلاء آ ل ه ه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها دفن وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت وانفسنا أ و ل ئ ك عمان بردون لا يسمعون ق ف ي س ن ا وهم في ما اجتنب انفسهم ق ا ل د و ن لا ي ح ذ ر و ن فدعوا ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم ت و ذ ج و ن يوم نقوا السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا موسوعه ا ل ن ا ف ل س ي للعلوم ر ن بَعْدِ الاسلاميه ك ر أَنَّ الأرض رحمة ا ل ل ع ا ل م ي ن واجنبني لعله فتنه لكم ومتاع وَتَرَنَّاكَ موسوعه ا ل ك ا ر ا ل ن ا ت ل س ي ا ر ع ل و م ا ل ا س ل ا م ي ا كتب عليه أنه موسوعه ن ت ل فأنه ا ل ذ ا ب ا ل س ع ي ل يا أ ي ه ا ا ل ن ا س إن ك ن ت م ي ر ه فان طلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من هلقه ثم من مطقه مغلقه و ن ق ت ر لنبين لكم ونقر و ا في الارحام ما نشاء إ ل ى اجل مسما ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا افدكم ونذيقه يوم القيامه ة ف عذاب الحيض ذلك ب ما قدمت يداك وان الله ليس بظلام لنبيذ ومن الناس من يعبد الله ف إ ن أ ص ا ب ه خير يطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهي خ ت ر ى الدنيا و ا ل آ خ ر ه ذلك هو الخسران ا به يداوود ي ن لله ملاك م ا ل ب ع ي ي د ه ا ل م ن ضر أقرر ا ب ل س ا ل ل و ل و م ا ل ا إن ا ل ل ه من كان يظن أ ن لن ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه فليمجد, فليمجد بسبب إ ل ى السماء ثم لم يقطع وكذلك أ ن ز ل ن ا ايه بينات ولن ا نصارى والمجوس والذين أ ش ر ك و ا ان الله يفصل بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن الله على كل شيء شديد أ ل م تر أ ن الله يسجد له من في ا ل س م ا و والقمر والنجوم والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر وكثير ا من الناس وكثير قد طعن به العذاب ومن يؤذن الله كماله ولذلك قطعت لم يكن ا ا ر يصب من فوق ر و س ه م ا ل خ ب ي ب يصاب بما في ب ط و ن ه والجنود قالوا ان قام ا ل كلما جنات تجري من تحتها الانهار يقلون فيها من اسامر من زلفه ولؤلؤا ر من زنب فهو يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الذي القرام جعلناه للناس سواء العاقف فيه والباد ومن يرد فيه من الحاكم وتموانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وتظهر بيتي, بيتي للطائفين والفك والسجود وأنت موسوعه النابلسي م ي أ ت للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا فكلوا منها واطغوا البائس الفقير ثم ليخبوك فتولوكم بذورهم وليطرقوا ف بالبيت العتيقا ذلك ومن يعظم حرمات الله وما َ قلت َّْ لكم َُُ ا ل ْ أ َ ن ْ ع ا م ُ إ الا ما َ ل ُ ت ْ ل ى عليكم ُ فاجتنبوا الرجز ِّ من ا ل ْ أ َ ر ْ و َ ا ن ِ واجتنبوا قول َ الزور ُّ حنفاء َََُ لله ِ غير ْ مشركين َُِِْ ومن ََ يشرك ُِْ بالله َِِّ فكانما ََََ ق َ ر َّ م ن س م ا ء إ ذ ا ت ق ط ف الطير أ و تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شقاقا لكم فيها منافع و ن الذين إذا ذكر الله و ج ت ق ل و ب ه م النابلسي ل ل ا ل و م الاسلاميه ن ن والبدن و ج فاذكروا اسم الله عليها طغاه فاذا وجدت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمغتر كذلك تغفرنانكم لعلكم تشكرون لئي ي اسماء الله ا و ل ح ي ن ا ل ت ق و ى منكم كذلك تصبح و د ان ف ع ا ل ذ ي آ م ن و الله إن ا لا يحب كل قوه كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ويذللون فالذين اخرجوا من ديار بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس ه بعضهم ببعض لو هدمت صوامع وبيع وصلوات س ا ج موسوعه ا إِذْكَرُوا ا ل ي ن ر ا ل ل ه م س ي ن إِنَّ ر ا للعلوم ه ق الاسلاميه ي ك أ ف ل موسوعه النابلسي للعلوم ن ب الاسلاميه ت يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وحده و إ ن يوما عند ربك كالف س ن ة مما تعجون و ك أ ي من قريه امليت ل ه ا وان ي ظ ا ل م ك موسوعه النابلسي إنما لكم للعلوم الاسلاميه م والذين اسعوا في آ ي ا ت ن ا م و ا ج د ي ن أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب الجحيم وما أ ر س ل ن ا من قبلك م ل رسول و م ا نبي الا إ ذ ا تمنا أ ل ق ى الشيطان فيه ف ض ي ك ن السيد من الناس ي ج ع ل الناس يجعلونهم يجعلونهم ي ج ع م ي ع ل و ن ه م ي ج ل و ن ه م ي ج ا ل و ن ه م يجعلونهم ي ج ل و ن م ي ج ع ل و ه م يجعلونهم يجعلونهم ي ل و ن ه م يجعلونهم ي ج ع ل ن ه م يجعلونهم ي ج ع ل و يجعلونهم يجعلونهم ي ج ل و ن ه م يجعلونهم يجعلونهم ي ج ا ل و ن ه م ي ج ع ل و ن ة م ي ج ع ل و م ي ل و ن ه م ي ج ع ل ن ه م يجعلونهم يجعلونهم يجعلونهم يجعلونهم يجعلونهم ي ج ل و ن ه م ي ع ل و ن ه م ي ج ل و م يجلونهم ان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم أ ن ه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له غوب وإن ا ل ل ه ل للذين ن آ م و ا ولا يزال الذين كفروا في ب ر ي ة منه حتى تاتي يوم الساعه ض و ت ة أ و ي أ ت ي ي م عذاب يوم ا ل ن ا ق ي م الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 والذين هادوا ر في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم ض الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليغفلنهم مرصلا يرضونه وإن ان الله لعلي ح ب ي م ذلك ومن عاقب بمثل ما اوقف به وهو الذي احياكم ثم نميتكم ثم نحييكم ان الانسان لتكون لكل امه اجعل ن ا من سكنه الناس و ن فلا ينازعنك في الامر وذهب الى ربك انك لعن ا هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم المصطلحون ولا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينتين ا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يشكون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل أ افارب ُِّ ان وعدنا ل ل ه الذين كفروا وبئسنا ل م ص ي ر قل افانبركم بشر من ذلكم أن ان وعدنا الله الذين كفروا وبئسنا المصير يا أ ي ه ا الناس ط ر ب مثلا فاستمعون إ ن الذين ت د ع و ن من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان ي ش ت ر ط م ا الذباب شيئا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 n no, Amen. No, no, no.